124. متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين 126. بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم 127. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 114. بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم 117. كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون